الرحمن الرحيم ناخذ صرفا اليوم هكذا رجعت لهم الاسم الموصول يا أبو عبد الرحمن ما وصلتم إن شاء الله طيب هو بقي اقل من ربع ساعه ناخذ فيها درسا في الصرف ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تاخرت مع الاولاد اريدهم ان يحفظوا الحائيه بقراءه صحيحه أسمعناهم المتن لان الحفظ اذا حفظ الصغير على الغلط يصعب تصحيحه بسم الله الرحمن الرحيم اخذنا درس الابدال المقدمه وابدال الهاء وبعضا من ابدال الهمزه فالهاء يطرد ابدالها من التاء في الوقف على نحو رحمه ونعمه عند جمهور العرب والهمزة تبدل من الواو والياء أي تذهب الواو والياء وتحل محلها الهمزة تبدل الواو همزة وان شئت قلت تبدل الهمزة من الواو ومن الياء في مسائل منها أخذناها أن تتطرف الواو او الياء بعد ألف زائدة هذا أخذناه في الدرس السابق ومن أمثلته كساء أصلها كساء بناء أصلها بناء أعداء أصلها أعداء ولماذا ذكرنا أعداء لماذا ذكرنا اعداء ذكرناها لأننا نبهنا في بعض الدروس أن هذه الهمزة ليست ألف التعنيف بل هي منقلبة عن أصل من أصول الكلمة منقلبة عن الواو فلما كانت منقلبة عن أصل انصرفت إنما التي تمنع من الصرف ألف التأنيث الممدوده وهذه ليست ألف التأنيث ليست ألف التأنيث فلهذا انصرفت إذ كنتم أعداء منصرفه ومثلها أسماء الهمزة مبدلة من ماذا أسماء من ماذا من الواو لأن أصولها سماوة اصرها اسماء ابناء نعم ايضا من الواو ان طيب وكذلك دماء ايضا من, من الواو اصرها دماء نعم شفاء من ماذا عندك يا خالد شفاء أرجعها إلى, أصلها. أرجعها إلى أصلها قبل أن تحكم ما هو الماضي شفاء والمضارع يشفي شفاء يشفي فهي من باب فعال يفعل يائية مثل رماء يرمي، بنا يبني، فاصل الشفاء ماذا؟ الهمزة منقلبة عن ماذا؟ ستكون منقلبة عن واحد من ثلاثة ألف و يا عن ماذا منقلبة؟ شفاء عن يا منقلبة عن ياء لأنها من شفاء يشفي ولهذا ترسم شفاء بالالف المطوية. قال تنبيه تشارك الواو والياء في ذلك الألف في نحو حمراء فإن أصلها حمراء مثل سكرا فزيدت الألف قبل الآخر للمد كما زاد ألفا للمد في كتاب وغلام فصارت حمراء يعني ألف وبعدها ألف ما يمكن نطقها إنما فقط أنا قربت أن رسمتها على ما كانت عليه في تقدير الصرفيين رسمناها رسما أما النطق فلا يمكن النطق بألف على هذا الحال لأنه التقى ساكنان حمراء، بعدها ألف، فابدلت الثانية همزة، الألف الثانية أبدرت همزة، ومن هنا ومن هنا كان القول المحقق أن ألف التأنيث في حمراء وما شابهها هي الهمزة المبدلة من الألف، وقيل لها ممدودة. لانها سبقت بألف المد الزائدة قبل الاخر وضح هذا عندك حمراء قيل لها هذه اللي بعد التي بعد الراء حمراء قيل لها الف التانيث الممدودة الف التأنيث قسمان كما اخذناه في المتممة في الممنوع من الصرف ألف تأنيث مقصورة وألف تأنيث ماذا؟ ممدودة المقصورة مثل سكرة غضبة ذكرة قصوى دنيا هذه مقصورة والممدودة مثل حمراء ومثل صحراء ما هو شرطها أن تسبق بألف قبل هذه الالف ثلاثة أصول فصاعدا فلماذا ذكرنا أعداء لأنه تقدم معنا في باب الزيادة ذكرت الآن تقدم معنا في باب الزيادة أن الهمزة في أعداء ليست زائدة لأن الألف سبقت بأصلين العين والدال تقدم هذا فأعادناه هنا لتأكيد الفائدة وتثبيتها طيب إذا حمراء همزة قبلها ألف قبل الألف ثلاثة وصول إذا هي ألف التأنيف الممدودة فالكلمة أو اللفظة ممنوعة من الصرف فأين ألف التأنيف هي الهمزه كيف قلت عنها ألفا وهي همزة لأنها في الأصل ألف قلبت همزة قلبت همزة ولماذا قيل لها ممدودة ألف التأنيث الممدودة لأنها سبقت بمد نعم هذا هو القول الأقرب لأن المد يزاد قبل الأخير كثيرا القول الآخر عكسه أن المد زيد في الأخير أن المد زيد في الأخير وهذا الألف الذي هو المد قلب همزة قلب همزة فقيل لها ألف فإذا قلت ألف التعنيث فعندهم ألف التعنيث هي الألف التي قبل الهمزة بين الراء والهمزة في حمراء والممدودة لأنك تمد بها صوتك لكن القول الأول هو القول المحقق طيب الحاول مي مر حمير الذي انقلب همزة ليس أحد الأصول وإنما هو ألف زائدة الذي انقلب همزه ألف زائدة بخلاف سماء بناء دعاء الذي انقلب همزه لا الكلمه أصلا من الأصول أما في حمراء وصحراء الذي انقلب همزه هو حرف ألف زائدة ألف زائدة زيدت للتأنيف فقلبت همزه. فالفرق بين حمراء وبينما تقدم أن الذي تقدم إذا كان الذي انقلب وواوا أو ياء فهو أصل من الأصول وإذا كان الذي انقلب ألفا زائده فهي ألف التانيث الممدودة حرف زائد ألف زائدة لأنها ألف تعنيث زائده ما معنى زائدة زادت على الأصول جاءت بعد الأصول بخلاف بناء شفاء فليست الهمزه ال... الهمزة هذه ليست زائدة وإنما هي لام الكلمة أصل من الأصول أصل من الأصول كيف تعرف أن هذه ألف تعنيف ممدودة وأن تلك الواو او الياء أمر سهل تنظر إلى الألف قبل الأخير ثم تعد ما قبله فإن كان ما قبله ثلاثة اصول فصاعدا فالهمزة هذه هي ألف زائدة، وإن كان ما قبله أصلان أو أصل فالهمزة منقلبة عن واو أو عن يا هذا إذن تقدم معنا انظر الان اعطيك جمله من الامثله حمراء سماء دعاء صحراء شفاء دماء طيب قرفصاء طيب كذلك ايضا نجلاء، طيب. انظر الآن كيف تميز الهمزة التي انقلبت عن ألف، الهمزة التي انقلبت عن ألف، والهمزة التي انقلبت عن واو أو عن ياء عن واو أو عن قبل الألف هذه. زايدة إذا كان قبل الألف ثلاثة أصول كان قبل الألف ثلاثة اصول حميراء ثلاثة اصول سماء أصلا دعاء أصلا صحراء ثلاثة شفاء أصلا دماء أصلا قرفصاء أربعة نجلاء ثلاثة إذا كان قبل الالف ثلاثة أصول فصاعدا فهذه الهمزة منقلبة عن ألف ننظر أين هي التي هي ثلاثة أصول فصاعدا اربع كلمات هذه منقلبة عن ألف وهي ألف التأنيث الممدودة ألف التأنيث الممدودة لماذا لأنها قبل الألف الزائدة ثلاثة أصول فصاعدا فالألف وألف التأنيث الممدودة إذا كانت اذا كان قبل الألف اصلا فقط او اصلا واحد فهي منقلبه اما عن واو وايما عن ماذا ان ي حسب الاشتقاق هذه منقلبه عن واو وهذه عن واو هذه عن ياء وهذه عن واو واضح انتم معي من من عدا يعدو من عدا يعدو لماذا سمي العدو عدوا لانه يعدو ويسرع في الشر والبغي على من يعتدي عليه نعم نجلا كم قبل الالف ثلاثه النون والجيم واللام من نجل نجل <تصفيق> طيب هذا واضح اذا متى تقلب متى تبدل الهمزه من الواو او الياء او الالف متى تبدل نعم اذا سبقت اذا تطرفت واحده من هذه الثلاثه الواو او الياء او الالف اذا تطرفت وقبلها الف زائدة قبلها الف زائدة تبدل ماذا تبدل همزة احد هذه الاحرف حروف العلة اذا تطرفت وقبلها الف زائدة تبدل همزة تبدل همزة ولماذا ابدلت همزة يعني في سماو ودعاو وشفاي النحاة بعض النحاه يأتي بتعليلات فقط يعني كذا نلقح أفهامكم بشيء من أقوالهم حتى إذا وجدتم في الكتب شيئا من هذا لا تستغربوا فيه مثل هذا قالوا دعاء أصله دعاء دعاء أصله ماذا دعاء ون وبناء أصله ماذا بناء ين عندنا قاعده ان الواو او الياء اذا تحركت وانفتح ما قبلها ماذا تقلب ان الواو تحركت وانفتح ما قبلها بيع الواو تحركت وانفتح ما قبلها تقلب الفا طيب قالوا له هذا ستقلب اولا الفا عجيب الشرط ان تتحرك وينفتح ما قبلها وهذا قبلها ساكن قالوا هذا ساكن سموه حاجزا غير حصين يعني ضعيف فالواو تحركت وفتح ما قبلها باعتبار ان هذا حاجز ضعيف لانه الف فقلبت الفا فاجتمعا ألفان فلا بد من التخلص من اجتماعهما بقلب هذه الألف حرفا آخر ما هو أقرب الحروف إلى الواو عندنا الحروف التي هي قريبه من الواو ثلاثة مع الواو تصير أربعة ألف واو يا همزة هو ألف لو قلبناه للواو نرجع إلى نفس العملية لو قلبناه إلى الياء أيضا سنرجع الى نفس العملية تتحرك وانفتح ما قبلها كما سنوضحه في بناء وهو آلف فقلبوه إلى الهمزة لأن الهمزة تقبل الحركة بسهولة حرف أقوى من الثلاثة التي هي حرف العلة فقيل فيه دعاء بناء كذلك تحرك حرف العلة وفتح ما قبله قلب ألفا كيف انفتح ما قبله قبله ساكن لأن الألف حاجز غير حصين فلما قلبت ألفا لا بد من التخلص من التقاء الألفين فقلبوا هذه الألف همزة فقالوا بناء هذا الآن السر في أنهم قلبوها همزة كيف ما قلبوا هذه همزة وهذه حرف آخر لأن أقرب الأحرف غير حروف العلة إلى حروف العلة الهمزة حتى إن بعض النحاة عد حروف الهمزة أحروف العلة أربعة فقال الألف الو والي والهمزة لماذا عددت الهمزة؟ قال لأن الهمزة يعرض لها تغييرات وعلل قريبا مما يعرض للألف الو والي فقلبوا هذه الألف حرفا قريبا الى حروف العله وهو الهمزه هذا امر امر اخر ايضا ان الهمزه والالف يشتركان في كلمه ألف في ماذا في اسم ألف لان الألف تنقسم الى ماذا يابسة وماذا ولينه اليابسة هي ماذا الهمزه واللينه هي الالف كم كم الحروف التي حروف الهجاء من قال ثمانية وعشرون ما هو الحرف الأول؟ قال الف باء أن تاء ثاء إلى جيم إلى كاف لام ميم نون هاء واو يا هذه واو يا أين الهمزة وأين الألف اللينة؟ الألف يقصد بها اليابسه هو اللينة فقلبوا هذه الالف همزه هذا قول ماذا قول يعني التفصيل الذي ربما تجدونه في بعض الحواشي طيب نكتفي بهذا في درس اليوم